Bismillahirrahmanirrahim, hamim, maysin, qaf, khalik Yuhaim. Ini olehk, walaupunlah yang dari sebelumnya Allah Yang Maha Esa, Maha Pengetahui. Dia memiliki apa di langit dan apa di bumi, dan Dia Yang يكت يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الارض الا ان الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء هو حفيظ عليهم وما انت عليهم بوكيل وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر امم القرى ومن حولها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 الله هو الولد وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله Thalikmullah rambi'i, alayhi, tavalkal, wa alayhi, anib Fātiru al-samawāt wal-Ard jā'al lakum min anfusikum ozwaagā Wa min lānāṁam ozwaagā yadzrāukum fīh لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم Shar'alakum min al-Din ma wassabihinuhuwa al-ladhi a'wheinailik, wa ma wassina bhi Ibrahim wa Musa wa نقيم الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدى يُنيب وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ مسمى لقضي بينهم وإن الذين أولثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منهم مريب فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع هواءهم وَقُلَا مَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمُ أَعْمَالُكُمْ 1. La hujja bagnana wa bagnakumu Allah yajmah bagnana wa ilayhi almasir. 2. Waladzina yuhajjoon fi Allah min ba'd maastu jibalaho hujjtuhum daahidatun inda rabdihim wa alayhim gadab. Walauhum azab shadid. Allahul lazi anzaal al kitab bil hukm wal mizan, wa ma Yastarjilu beha الذin la yu'minun biha wa'al-lazhin amanu musfiqoon minha wa'yaklamun an-naha lha'al-haq ala inna al-lazhin yumarun fi الساعة lefi zolalim ba'id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 Itulah yang memberitahu Allah kepada umat-Nya yang beriman dan berperkara yang benar. Katakanlah, "Saya bertanya kepada kamu tentang ganjaran yang diberikan kepada orang yang berbuat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 Wahai yang mengampuni dosa-dosa orang-orang kafir, dan mengampuni dosa-dosa orang-orang yang beriman, dan mengampuni dosa-dosa orang-orang yang beriman, dan mengampuni dosa ولو بسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَاكِي يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ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 yashau qadir wama asabakum min musibatim bima kesebat aydiyikum wa yaafu an kathir wama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 والذين يجتنبون كبائر الثم والفواحش وإذا ما غضبواهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم ومن ما رزقناهم ينفقون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 ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ استجيبوا لربكم من قبل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 Aala ila Allah tafsir